لا عاد صرخت تنادي وانت بذل هجر لقلبك انه جمادي تسمع اللي وجي لا عاد صرخت تنادي وانت بذل هجر لقلبك انه جمادي تسمع اللي وجي تسمع اللي لا عاد تصرخت نادي وانت بذل هجر بادي لقلبك انه جمادي تسمع لقال قال تسمع اللي قال لا عاد لا عاد تصرخت نادي وانت بذل هجر بادي لقلبك انه جمادي تسمع لقال قال <تصفيق> لهلك نكرت الوداد يا كيف صار وأعادي وتقول رمت البعادي وانت فوادك علي وانت فوادك لهلك نكرت الودادي يا كيف صار واعادي وتقول رمت البعادي وانت فؤادك علي وانت فؤادك علي لا عاد تصرخ تنادي وانت بذل هجر بادي لقلبك انه جمادي تسمع لقال وقيم طول وشفاد يا غير الصد وتمادي والهم في العين بعد ودموع عينك, عينك وشفاد يا غير صد وتمادي والهم في العين بعد ودموع عينك تسير. لا عاد صرت نادي وانت بذل هجر بادي لقلبك انه جمالي عن في ليل مظلم وهادي والدك يرفع على يدي يدعي لرب العباد يهدي ولاده السبيل في ليل مظلم وهادي والدك يرفع على يادي يدعي لرب العباد يهدي ولاده السبيل يهدي ولاده السبيل لا عاد تصرخ نادي وانت بذل الهجر بادي لقلبك نهدي ما دت تسمع لقال وجي تسمع لقال وجي لقال وجي امك حرام هالسهادي طيب الكرا والرقادي شوفت ظناها المرادي ليل المفارق طويل ليل المفارق امك حرمها السهادي طيب الكرا والرقادي شوفت ظناها المرادي ليل المفارق طويل ليل المفارق طويل لا عاد تصرخ تنادي وانت بذل هجر بادي لقلبك النهج مادي تسمع لقال وقيل اسمع لقالن وقيل لا عاد تصرخت نادي وانت بذل هجر بادي لقلبك انه جماد اسمع لقالن